وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استرد تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب فِرْلِي وَلِي أَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُونَ غَضَبًا مِرَّ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا تَأْتِ فَمَتَابٌ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمْ وفيما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختبوا سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من كَبْلُو اي اتوحلقنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فيثنتك تضل بها من تشاء وته ديما تنتشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وان تخير لنا في